ربها ناظرة وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أي يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من را وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلا ولا ك كذب وتولى فلا صدق ولا صلا ولا ك كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولا ثم أولى لك فأولا أيحسب الإنسان أي يترك سدا ألم يكن قفتا ممن يمنا ثم كان علقتا فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى